الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تقغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه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 ربك ما تكذبان، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلام ربك ما تكذبان؟ وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام، فبأي آلام ربك ما تكذبان؟ كل من عليها فا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 أي ربّك تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ما تكذبان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 بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام